وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عليكم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 كِين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاءُونَ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 mudhab tasina baina zalika la ilaha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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في تَوُ كِلَ اسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَنَالُوا مِنْ نَصِيرٍ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لله. أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيما ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ غُفَّارًا عَلِيمًا